سأن لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك رجع رأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدا أو أم ربي التقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن